معنى الاسلام على الاقل هنالك اتفاق بينهم على تحديد معنى الاسلام واتفاق على وجه الاجمال بين المسلمين على مفهوم الايمان اقول على وجه الاجمال لا على وجه التفصيل وهنالك اختلافات بينهم على وجه التفصيل خاصة بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء أو بين السنة والشيعة بل بين أهل السنة أنفسهم أيضا هنالك اختلاف حول مفهوم الإيمان تلك بسبب الآية الكريمة التي تقول قالت العرب آمنا بل قولوا اسلمنا فهناك خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة حول تحديد الإيمان فأبو حنيفة يرى لا فرق بين الإسلام والإيمان والشافعي يرى أن هناك فرق بمعنى أن الإسلام يمكن أن يتم بالإقرار اللسان ما الإقرار القلبي أو اليقين أو التسليم القلبي بينما الايمان يشترط التسليم والإيقان القلبي ايضا الاماميه ترى شرط الولايه كقرين وكمرادف شرط ضروري للايمان فهو داخل في معنى الايمان كما يحدد علماء الاماميه القدماء والمعاصرون إذا كان المسلمون متفقين على معنى الإسلام ومعنى الإيمان بوجه عام طرحنا أو نطرح هذا السؤال طرحناه في المرة الماضية لآخر المحاضرة ونعود لطرحه اليوم اذا لما حصل الاختلاف ولما حصل التنازع وكيف حصل هذه مقدمة ضرورية لا بد من معرفتها لمعرفة طبيعة الخلافات بين الفرق والمذاهب الإسلامية. لعل من أهم من عني بهذا الأمر كاتب. وقديم هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستاني أو ابن أحمد بن بك بكر أحمد الشهرستاني صاحب الكتاب المعروف الملل والنحل والشهرستاني صاحب الملل ولد عام 479 وتوفي عام 548 للهجرة في أواسط القرن السادس الهجري توفي 548 فله كتب معروفة أخرى كلامية أهمها لعل من أهمها نهاية الإقدام في علم الكلام وله مساجلات بين الطوسي مصير الدين الطوسي رد على أحد كتبه اسمه مصارع المصارع فالشهر الثاني في الملل يورد جكا من الخلافات التي حصلت أيام رسول الله صلوات الله عليه وآله قبل وفاته وبعد وفاته نحن هنا نذكر بعضها لان ذكرها جميعا فيه اطناب كثير وهي شبهات واختلافات كبيره منها ما حصل ايام الرسول عليه الصلاه والسلام و منها ما حصل قبيل وفاته، ولذلك سنذكر أهمها ممن كان له نقاط مفصلية أو تأثير مفصلي. يذكر في الجزء الأول من الملل والنحل الشهر الثاني يقول أول تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام فيما رواه. الامام البخاري حسب نصه باسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه قال اتوني بدوات وقرطاس اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد لبّه الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللغط عند وكثر اللغط فقال النبي قوموا لا ينبغي عندي التنازع هذه رواية الشهر الثاني طبعا هي رويها عن البخاري في كتب الحديث الأخرى يروى عن عمر أنه قال إنه يهجر ويعلق ابن عباس فيقول الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله إذن كان هنالك اختلاف بين المسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب دواتا وقرطاس ليكتب له لهم كتابا لا يضلون به بعده ف يقول عمر يعني ما معناه منع لهذا الموضوع أنه إن رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله هذه مسألة ليست قليلة لأنها بقيت تحفر في نفوس المسلمين وشخص كابن عباس يكرر هذا القول حتى عصور متأخرة بعد وفاة عمر يقول الرزية كل الرزية طبعا هذا الكلام يتداوله المسلمون لما لم يترك رسول الله صلوات الله عليه وآله ليكتب ذلك الكتاب وماذا كان سيكتب بقيت التساؤل مفتوحة وبدأت بقيت القضية مفتوحة وأحس طرف من المسلمين أو جمع منهم أن هناك شيئا كان سيقال ليس في صالح الفئ التي منعت أو منعت المسلمين من هذا الكتاب. وأحصلت ذلك التنازع بينهم. هذا الخلاف في التنازع أثناء مرض النبي صلى الله عليه وآله. والخلاف الثاني حول جيش أسامة. ونحن نذكر هنا مصدرنا الرئيسي هو كتاب الشهر الثاني طبعا مفصل في كتب كتب التهريخ الأخرى كتب الحديث والشهر هو أحد أئمة السنة الكبار الأشاعرة أحد علماء العقائد عندهم يقول الخلاف الثاني حول جيش أسامة إذ أن الرسول صلى الله عليه وآله في مرضه قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه فقال قوم يجب علينا امتثال, امتثال أمره وأسامة, وأسامة قد برز من المدينة وقال قوم قد اشتد مرض النبي عليه الصلاه والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقته والحاله هذه فنصبر حتى نبصر اي شيء يكون من امره هذه الصوره التي يرويها الشهر الثاني مضمونها لكن هنالك صوره اخرى تروى وهي لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله مرض الموت دعا أسامة بن زيد بن حارثة فقال سر إلى مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش وإن ظفرك الله بالعدو فقل لللبس وبث العيون وقدم الطلائع فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا كان في ذلك الجيش منهم أبو بكر وعمر فتكلم قوم وقالوا هؤلاء بداوا يثيرون اللغط وقالوا يستعمل هذا الغلام على جلة المهاجرين والأنصار فغضب رسول الله صلى الله عليه واله لما سمع ذلك وخرج عاصبا رأسه وهو مريض فصعد المنبر وعليه قطيفة فقال أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة لئن طعنتم في تأمير أسامة فقد طعنتم في تأمير أباه من قبله واضح أنه كان هنالك طعن يطعنون في, في قرار اتخذه الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول لهم لان طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في تامير أبا من قبله وأيم الله إنه كان لخليقا بالإمارة وابنه من بعده لخليق بها وإنهما لمن أحب الناس إليه فاستوصوا به خيرا فإنه من خيال هذا التفصيل يرويه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلالة هذا خلاف أيضا حصل في أيام رسول الله صلوات الله عليه وآله وهذه الأمور ليست قليلة إذا فهمنا معنى السنة وإطاعة كل ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن المصدر الثاني التشريع فأين أطوال رسول الله أين تذهب هكذا كانت تساؤلات مفتوحة وتطرح صحيح أن الأمر انتهى والرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي وجيش أسامة لم يتم لأن هناك قضية أخرى كانت ترتب أو رتبت في السقيفة إلا أن الأمر كان يسار. وموضع تساؤل من قبل المسلمين كيف يخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله حيث الأمر يضطره وهو مريض وعلى رأسه عصابة يخرج لي ليأمر الناس بأن يسيروا مع هذا الجيش الأمر الثالث الخلاف في موته عليه الصلاه والسلام حينما انتقل المصطفى صلوات الله عليه واله الى الرفيق الاعلى ايضا يبدو ان هنالك طرفا من المسلمين لم يصدق وفاته كان على رأس هذا الطرف هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قال هذا ما يرويه الشهر الثاني في الملل والنحل قال عمر بن الخطاب من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام فقال له أبو بكر حسب نقصه ابن أبي قحافه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد إله محمد فإن الله حي لم يموت ولن يموت وقرأ قوله قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرجع القوم إلى قوله هناك قوم إذن كانوا مع عمر قالوا أنه أن الرسول رفع إلى السماء كما أعرف عيسى بن مريم فيعلق عمر قائلا كأني ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر هذه قضية هذه أحدى الاختلافات التي حصلت بين المسلمين في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الخلاف الرابع في الإمامة الخلاف في الإمامة يقول صاحب الملل والنحل الشهر الثاني أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل زمان، وقد سهل الله تعالى في الصدر الأول، فاختلف المهاجرون والأنصار فيها، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الانصاري فاستدركه أبو بكر وعمر في الحال. بأن حضر سقيفة بني ساعدة وقال عمر كنت أزور كلاما في نفسي في الطريق أزور الكلام يعني أحسنه وأنمقه وأقومه فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلم فقال أبو بكر ما هي عمر أي أكفف يا عمر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه يخبر عن غير فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه فبايعته وبايعه الناس وسكنت الفتنة إلا أنه ولاحظ هذا التعقيد من الخليفة الثاني يقول إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوا فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنهما تغره يجب أن يقتلى والتغر من التغرير أي تعريض النفس للهلاك هذا الأمر جدير، يعني هذا النص جدا ها جدا أعتبر من أهم النصوص التي عالجت صحيح أنه يضع القضية في إطار تاريخي، لكنه يكشف عن حقائق يكاد أعتقد هو نفسه لو قرأه المسلمون جميعا بتدبر لما وجدوا خلافا مدرسة أهل البيت أو الشيعة لم يقول أكثر من ذلك فيما يخص صحيح أن الأمر هنا مجمل ومختصر جدا ولعل التفصيل أكثر في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة وفي شرح الناهج لابن أبي الحديد وغيرها من الكتب كتب التاريخ الأخرى لكن أول أول أمر يستوقف النظر في هذا النص الذي هو لمفكر سني أشعلي هو قوله أن أعظم خلاف بين الأمم لا في ما بين المسلمين وأن عدم تسويتها جر إلى ما جر عليه بينهم فيما بعد. من رفعهم السيوف في وجه بعضهم وإسالة الدماء والتضحيات الكبيرة التي فتكت بين المسلمين وكانت أشبه ما تكون بالحرب الأهلية الطاحنة المستمرة التي استنزفت قوى الدولة الإسلامية وحدت من انتشار الإسلام دون شك كل فرقة كم تأخذ من الوقت لتقمع؟ وكان القمع واضح هو السيف ليس هنالك من يقارع الحجة بالحجة إلا أمير المؤمنين كان حاول كثيرا مع الخارج جادلهم ناقشهم بعث لهم ابن عباس لكنهم كانوا في كل مرة يزدادون إثم، يزدادون تحديا ووصل بهم الأمر إلى الاعتداء على الدولة ورفع السيف في وجهها، فكان لا بد كان مضطرا إلى مقاتلته. لكن بقية الناس، بقية التصالح، الحكم اللي حصل بعد الإمام علي، ومن لم يوافق فهذا كما عبر عنه. خطيب معاوية حينما تمت البيع ليزيد السيف السيف حتى ضد من يحمل رأيا معارضا ولا ليس من يقوم بتمرد أو ثورة أو شيء من ذلك قسوة فكون أعظم خلاف هذا دليل على أهمية مشكلة الإمامة ليست مشكلة الإمامة مشكلة فرعية بل هي قضية جوهرية هي تتعلق بالتصور السياسي للإسلام شكل الحكم وطبيعة الحاكم هذا مبحث الإمامة فكون أن فرقة أو مذهبا معينا يركز عليه ليس لم يأتي هذا الأمر من فراغ وإنما لأهميته باعتراف أحد مفكري أهل الصنة الكبار ويقول ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان الإمامة لأنها تمثل الجانب السياسي فثم أنه يلاحظ أنه نالك كان خلاف كبير بين المسلمين وتفاصيله معروفة خلاف السقيفة الأنصار بايعوا سعد بن عبادة ثم حصل ما حصل ولم يكن الأمر بهذه البساطة يعني قد سهل كما يشير الشهر الثاني سهل الله تعالى في الصدر الأول فاختلف المهاجر والألصار ثم مدت يدي فباعت أباكر لا الروايات الأخرى الكثيرة المفصلة تشير إلى أنه كانوا يشتبكون بالسيوف فوقئ سعد بن عبادة تحت الأقدام وصاح أحدهم اقتلوه قتله الله بل أثيرت للأسف أن قوما أنه بعض المهاجرين استغلوا النعرات القبلية وحذروا أنه قضية الأوس والخزرج استغلوها ليحركوا ليفصلوا طرفا كبيرا من الأنصار عن سعد بن عبادة وعن مبايعته هذه الخلافات التي نسيت والرسول عليه الصلاة والسلام قضى عليها القتال الذي كان يدور قبل الإسلام في المدينة بين, بين الأوسي والخزرج أحيوها من جديد المصلحة تقتضي إذن أصم صالح وليس مصالح الحكم والمصالح الشخصية وليست مصالح الإسلام العليا نفس الأمر معاوية فيما بعد سيحيي النزعات الجاهلية القبلية القديمة هذه المرة بين القبائل العربية القيسية واليمانية ليستثمر هو طبعا يظنوا ليتقاتلون في منبئناتهم ليستثمر هذا الخلاف في تثبيت أركان حكمه الأقوال التي يشير إلى فيما بعد بيعة البقر كانت فلتة طبعا تبين أن الطرف الآخر الذي لم يبايع ماذا كان موقفه هذه فلت من عاد إليها فاقتلوه إذن من هذه النبذة البسيطة الشهرستاني يذكر حوالي عشر خلافات أجملنا منها أربعة أساسية والبقية ليست قليلة كلها مهمة يمكن الرجوع إليها في كتاب الملل والنحات. نخلص من ذلك إلى أن الخلاف حول الإمامة هو من أهم ما حصل بين المسلمين من خلافات وأدى بهم إلى الإفط ورفع سيوفهم في وجه بعضهم البعض. فالوقائع التاريخية الثابتة تشير إلى أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام كان مشغولا بدفن رسول الله صلوات الله عليه وآله هو وجمع من بني هاشم وبعض الصحابة ولم يحضروا السقيفة ولم يدروا بما حصل وحينما جاءوا من دفن الرسول عليه الصلاة والسلام ومواراته الثرى أتتهم الأخبار وفوجئوا بما حصل وأن البيعة تمت لأبي بكر التفاصيل في ذلك معروفة لم تطفئ الفتنة شكل كامل فالأنصار الذين بايعوا سعد بن عبادة صحيح أن قسما منهم استطاعوا استمالتهم للبيعة الجديدة لكن النار بقيت تحت الرماد لم تنتهي معارضتهم نهائيا كذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كل ثقله المعنوي لم يحضر هذه البيعة ولم يشارك فيها وله في ذلك أقوال احتجوا بأنهم شجرة رسول الله وقرابته فمن هو الأقرب إذا تحتجون بالقرابة أليس هو الأقرب لرسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا كان مع الإمام جمع من الصحابة المقداد وسلمان وعمار وعبي ذر لم يبايعوا أبا بكر وشيئا فشيئا بدأ تيار يتبلور شائع عليا هذا التيار كان موجودا أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه أخذ يتبلور أكثر بعد واقعة السقيفة الإمام عليه السلام لم يعلنها حربا شعواء على من تنكروا لحقه في الخلافة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام رعاية لمصالح الإسلام والمسلمين كما يذكر السيد الطباطبائي في كتابه الشيعة في الإسلام إلا أن أتباعه الذين عارضوا هذه البيعة لم يتوقفوا أو يستسلم كانوا يرون أن الخلافة والمرجعية العلمية هي حق مطلق للإمام علي وكان رجوعهم في القضايا العلمية والمعنوية ليه وحده وكانوا يدعون إلى هذا الأمر وهو أمر لم يأتي من فراغ وإنما هو تمسك بالسنه يعني مشايعتهم لعلي اتباعهم له امر تقرره السنه النبويه الشريفه فقد قال رسول الله صلوات الله عليه واله في حديث متواتر مشهور اني قد تركت فيكم الثقلين ما ان تمسكتم, تمسكتم بهما لن تضلوا بعده أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا أنهما ألا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحظ هذا الحديث روية من أكثر من 100 طريق عن 35 شخصا من صحابة رسول الله وفيه تفاصيل كثيرة كتب أو أجزاء من كتب كلها موقفة على هذا الحديث وإثباته إذن كان اتباع نهج أهل البيت